أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاب را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 Inkir, Inna kalam jinun, lama taatina bil malaikat, Inkut mina al-sadqin, malu nizal malaikat, illa bil hq, wa ma kana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 وَقَدْ خَلَتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لَنَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ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 وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ kita turunkan hanyalah sesuatu yang مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Dan kita telah dan Dia berkhazanin. Walaupun kita hidup dan mati, kita adalah pewaris. Dan kita telah mengetahui orang yang berhutang daripada kamu. Dan kita telah Allah telah menciptakan manusia dari salcail, dari haman, mason, dan Jannah telah menciptakan mereka dari api yang murni. Dan Kalian khalquu b-shar'an من حبل مسنون فإذا سويته ولفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أي يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما كالا لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من صلصال من حمئ مسلون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون Kalaf, fainak min almufrin ila yomil waktu ilmagnum. Qala Rabb bima aku ytani la uzainan luhum fil ardh, wa la aku yannahum ajma'in, لَصِين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم ما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون mudah keluha bersalam min amin, dan nazaran apa di ceduhum min gil, ikhwanan pada surur mutaqablin, la yamasuhum fihah nafsu, dan apa hum minha Al-Rafuul Rabbim, wa an n'adabihi wal adab al-ainim, wanabbihum an tayfi Ibrahim, izaqalu 'alaihi, fakalu salama. Kala inna minumu wajilun. Kalaulatul Jal, inna nubashruk قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الظالمين فَطُبْكُنْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُسْلِنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنُجّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا ذُرِّيَّتَهُمْ قَدَّرْنَا إِنَّهَا مِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يبترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه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 Anhak anilalamin. Qala hā ulā ibnati inu kuntum fa'ilin. Karena mereka dalam kesakaran mereka, mereka tertipu. Maka kami mengeluarkan seruan, mereka menjadi bersemangat. Kami membuat mereka tinggi dan rendah, dan kami النقيم إن في ذلك لا للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فأنتقمنا منهم وإنهما لبِإمام مبين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 ان امين فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عطين فوربك لنسأل النذير هم اجماعين عما كانوا يعملون فاصدع بما وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن